الله ربنا ومحمد نبينا وعلي امامي وعلي علينا الله ربنا محمد نبينا وعلي امامي نبينا قدو علي امامي, إمامي واني علينا يلا يا الله هو ملي احمد نبينا, نبينا علي امامي واني علينا اسمع كلامي يا وليدي اسمع هذي عقيدتنا والبار شرع مو بس تصلي وتسجد وتركع اعرف ايمتك غيرهم تشعشع اسمع ويانا وردد معانا خلي يقلبك ثبت يقينك الله ربنا. الله احمد نبينا والله علي امامي ايه علينا, علينا الله هو نبينا في عل هويه والاسلام ديني وقبله الكعبه هذا يقيني ووحمد نبينا وحيدر امامي فاطمه الزهراء اهديها عيني والحسن قلبي وروحي وحبي ويا اهل بهم نجينا نجينا بعده السجاد يا محلى اسمه هزعن العباد فوان نجمه وابنه الباقر نورنا علمه جعفر الصديق للام رحمه موسى الكظيم ابن الاكرم والرضا الطوس بهتدينا تهدينا هذاك يا ولادي علي امامي وعلي علينا يا الله هو ابنك احمد نبينا ومنا علي وعلي علينا مولاي الجواد نور لي دربي والهاج ابني أهدي له حبي والعسكري الزين والد المهدي والقائم اليوم قلبي لبي وهو امنا نور بضربنا ونقوله بصوت يمتجج نتجينه يا مولانا رحمتنا بيك يا عيال صوت امامي وان علي علينا علي